117. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 118. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب 119. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإِن خَلَقُناَكُمْ مِن تُرَابٍ سَُّ مِنْ نُطُفَةٍ سَُّ مِن عَلَقَةٍ سَُّ مِم مُبْوَةِ مُخَلقَتُِ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةِ لِنُ بَيينَ لَكُمْ وَنُخْرِجُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَن 114. يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا 115. وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَذْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مَنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ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 113. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير 114. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد 115. 118. والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 119. تر أن 119. ومن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النار